وكل شيء صرختك سهاز في صدور الأحرار ونداءتك توقدون من لا تدفع كما تدفع نار إنهم قادمون إنهم قادمون بسبيل الله من نبي نتغي رفع اللواء فليعب ندى لمجدو والقعد والطرق من الدمى من عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاه نكره الظلمة ونأبى. أن نكونا جوبنا والترق من الدماء والترق من الدماء بسبيل الله نميضي نبتغي رفع الواق وليعب للدين مجدود وليعب للدين عزود بإسلام حصن نحن جند اوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء والترق من الدماء والترق من الدماء لسبيل الله ننتهي نفتغي رفع اللواء اليعد لذي مجدو اليعد لذي عزو والطرق من الدماء والطرق من, من الدماء يوم بادر في دمانا وبحيطنا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء، والترقى من الدماء، والترقى من الدماء، في <تصفيق> سبيل الله نمضي، نبتغي فعاليات، فالعبد للدين مجد، والعبد للدين. من <تصفيق> الدماء <تصفيق>